فجر آواخته آواخته روناکوسبی روشلاده تلی نه ما روشلاده نشان اندیا ونیا کاف اسپیدهله سپیده روناکوسبیا نه روناکالکرتهن روشلاده هم نه اسپیده هم فجر ونیا روناکالبیه تلی تازه اشته دنیای هم باس عاجش لدی عاج روندی عثمان ویجی یکشتر روندی خبر عنا من سيندي بيتني بجد والفجري بجت أس سبيريك معه وقتها ورونا في تروشورات هذي بوجيش لأن وقتها كمان نفيس سبيريتة ده واجب بيه وقتها كمان أو دوقي ماذا الموزانة في البداية ده يعععني نفيس يا دويا تيا ده ماذا دويا تيا الفجري في البداية روجي حتى بوقت نبي تكاي نبي يدخلوا يوين يجمعوا الكاي اول باید هم دشونیم که عالمین سینده برتری دو وقتا که دسپی کا رونا چیه؟ دنیاه. یعنی می‌باید وقتی داده شد دنیا او بید بر روشلوت دسپی بی، باشیم که پیش بیجا پیش بیجا و نیاد دروناییه تو طریقی لشه، نعمت المعاونه علی بعضی جالبکری، درخود در دستم، درخود در دستم درخود يا ربا عميز أزم مني وليتلي قافر وما بيد وطاريوتي شابت مني قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يا ربا عميز هتمن شف بوم بو ها هيلو الدنيا ده هتا أتوكر بشف كي يدو يدوم زادة كذا هذا فروش وان بالعكس قل أرأيتم إن جعلتم عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه كده كده من كذا إله ذي الكير ربي ذي الهب شبكين توم بخشليت تدبل بن بن سبحانه نعمات رب العالمين سين خاندي رب العالمين بيشتما بيرمات سين آه قولي راجح دهكت حجيان عندك يقولي دهكت او دهت اخير رمضان انا او دهت شوية اللي انا فقدت بلها بس قولي راجح كوليان عشر بحسي دهكت حجيان او هف ده رجل عولية ذي الحجة يعني هاش ايك ذي الحجة هتا رجل ايك عيدة هفا بجنيه عشر ذي الحجة هذا احبو الايام الى الله قدر ترين وخوش ترين بروش نالي رب العالمين او هذا كده حجى يا جماعة الله عليه وسلم على كيف عمل الصلاة تيت؟ هموا واخدها بس جار ده الله وسلم هو عمل الصلاة وعبادة خدّ جهاد الشجرة بده خدّ جهاد الشجرة، إلا نوع بو شهيد وني قادرتها الويكاسي او وكدي عبادة الكلام اما وكيدي عبادت نظر رجعه دا همو عبادة دي قادرتها وني هبار رجع ليلات الكلام خير درنيت رمزوني بشبت وشبت ليلات القدري خير نعم فرم انا مو عبادتي بقوتي والليالين بقوتي وندوتي وايام وني اخو رجع خوشاب ميلا وشدالي ناوت انك وشبت بدهك الحجيو تياه بقادر هو بهاتي كم بلس عاصم بحسي شاكلي ما من أيام من العمل صالح فيها حبوا الله. إني بحسي رجائي كلي عربة ذهاب. إني أيام بتشتى دكان بروجان بشبة وليلش بتشتى دكان بروجة سخرها عليهم سبع على يال وثمانية أيام حسوما. إني خلاه دخلها جرا أيام وليل بيتودية دكان يعني جرا يوم بتشتى دكان يوم بشبة وليلش بروجة دكان. مرغمانی سینده بود خنیش دوست داریش قدرم آیش خروج قدم تو جامرو بسرومان چکت من کد دست من روی چه عمل اسعار اونیا ول جلات نماد چن ما شوال دعای دعای بدام وجود ده دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای بدام دعای شفع يعني جوتا و يعني كذا، وعن السندب جوتا تخليد وكذا، هو مخلوق هكذا تبعي هنا، يعني يون جودا يون چنه يون كتا يون مكامل ليلة ما ده ده اه غير بس شويه حلو لا بس يعني ها قال اكو تفسير اد يقول من نحره يا معقوله قال تفسير قال تفسير بس شو شو الماده هي لك بهاي امبارح الله ليش شيء سر دا يعني والوتر يعني كتب وتفسير رب بعسي هم ومن كل شيء خلقنا زوجين هم مخلوقتنا شفعا وتركيا إن الله ويترون تحبوا الويتر ويتر إيش كار ما براه عالمي أنا فرضت تفسيره ونيا يدهين قال كديرة أما هذا هادوكا ونيا ويت همان زي كتره كأي شفع نيجوته وتركيته يعني شفع هم مخلوقا شو كهم مخلوقتنا شفعا Just هو the wedding. The Chinese clothes were then from the mosque when visitors have been burned till the INSPE πα鳥 or the инт内. So when the French icon carrying it in Light a bit then what is the house there? The house there is the داشته، و نیا پیش بیچار شفت چیت؟ چی؟ نروست، آوستار نیه. و نیا هر دچیت، هر دچیت، هر دچیت و هند ربعانی سینده بشه بهت میدم. سو شت سویش شهید معروف شد ته، اوه همگا به چیت و نروست. و آبیش ربعانی وقت سینده پرخنی، مغوتیش شهیش، اینکلوش تا و هند ربعانی گله جا سینده به حدیب و میشتره ایا؟ че دي شدة ده؟ آه فريم ده نبيجش شدة ده يعني. من يد نبيجش ده يعني نبيجش ما غرابويا عشر. من يد شء نبيجك؟ آه قيام الليل شاف نبيجش توبة هين. من ياه هيشتو شئ دي تره يعني. بجلي عبودة ترى. إيه القرآن نافشة في ده وقت يعني. واحد تو. ااا وجزء شو ده؟ ااا ويتريشة ده. شده دیه ده ده های وانیا مرو به بسرومان وانیا آموزگاران و دشواهد دنیایش کلا مرتها صافیه. نمی‌میدیم دنیای دیال فکر و آنان. هنده ربع می‌کردم جو سینده به خانه و عبادات جرگه تینده که عبادات نفوذ در قدرت و بتلی خلاصه هل في ذلك قسم لدي حجرين رب العالمين بيجيد هل في ذلك قسم لدي حجرين يعني أب سندد رب العالمين يخاندين سبيدي داكي الحجية أب جوتا وكتا ونيا بشاوية أبرا عن بيجيد موجود سندد يهانا ونيا قول في ماستر بان ونيا هركس اكي خودان عقل بيت يبيا قناعة ويبيت بشي في سينديد. حجر يعني عقل الذي عقلي بود بيزنا عقلي حجر هافريد هافريد لأنه يمنع صاحبه من الأفعال القبيحة والأقوال القبيحة دي يعني عقلك يوم تستمر بذلك اليوم أنا كملت شوية خراب كشوية كريت بكات أنا كملت في أخلاق كملت في اشتى خراب تذهبين أخذت نخراب تذهبين هكذا تبيد ونيا مروبك شوية بيل خراب ونيا بكثيرة بير يمشي بيل ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عقل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عقل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هو تیدا دیر کرد، اما بو کی ری آنها کرد؟ آخیرت با قیامت قیامت رو بینید، اما شوید خرابت کرد حق مروفه حق لیخو نداره شده با اوجا کن جراب آنمش اوه سینده من خاندین هر مروفه که خدا عقل بید یا قناعت و چه بید؟ یکا از چنه مستحق حق ما واسی از یه حق هم تو بیا بس سینده طبعاً جوباسينديا مقدرة. طبعا من سن الفوتشلانا خواني والفجر ولايان العشى والشفع والواتري واللين يسري هي هل شو جوباسينديا؟ ناعم ناعم ناعم ناعم ناعم ناعم ناعم ناعم ناعم ناعم ناعم يعني يجب ان عذاب هذا المكان يجب ان يكون كان هذا المكان الذي يجب ان يكون الله عليه وسلم يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب عذاب دم هذا المكان عذاب يجب ان يكون العالمين المكان هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب أي في عباد سال الله عليه وسلم أي في صلما؟ فهو قال نبيه قرب ربيته يا محمد صلى الله عليه وسلم شرك كري عاديات قبيلة نوع قبيلة أو قبيلة أو عشيرة أو قوم أو ربع في عباد جبرتك إنه في عباد وتشبه كود كود عليه الصلاة والسلام ما تقيموا في عباد هنا إنه في عباد رحمه الله درونيا هو شرک وكفر وخرابي كرين بريبشتما ها غونالتن کما چری كمان مشف عداو دوان هون دوام الله عليه و سلام دجملتی بیان بر کاندن گوشهتی و عندك بلکه اشته اولش نیزیکتر بیه چونکه آه تاپو نویچیه نوکابیلیه. منی ایران. من اینکه نویچی با پیر وابی. و بسیاری از افراد عاشی رتا همو چیکه تیپ بزند ذات العماری یعنی خدانت نیف عاشی رتا چه؟ ماهیت ماخذ شرکت. همیت پیدا می‌کنند خانه تو و یک جلکی پیدا می‌کنند وأبونا يقولي من اشد منا قوة؟, ما قوة ليك قوات حد. نعمة في كسم قوة بيه. في درستيش ربعامي كلي قوة في الخلق بسطا. ماهم كلي كبون؟ ونيا قوة كبرون. ما أحبوا هي خان آه. التي لم يخلق مثلها في البلاد. شجرة خان ناد هذا بعسي كان لم يخلق. يعني بعسي ودي لم يخلق. آه معنوي بدل كده كده الماضي رب العالمين صفة الخلق يداك إيه بشر ودا بشر يعني ورجعوا في عمات شرّب رب العالمين بيشتوى ب شكله هيكاله أوشلونات شيء كانوا يعني ليش بيسته أحيو ما خلقته مشي صعب تناول هم يمشي لكني ومشي لكني جايفش درس ثانية يعني رب العالمين خلق بكيا كورينا وبشري بس خلق بشري بكيا كينيا لكنك يا رب العالمين انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك How about هندس execution itself? Here in the uniform, he goes in the left and in the right, He goes in the right 그리고, � ho truly found the same thing. week What trick gliete will do of yap the same thing, There was nothing left without getting rich... Life with 56 veterinarian sein their own little needs Who will do that? Anyone who will do that in heaven I will do that التي لم يخلق مثلها في البيئات يعني شجرة خانيته بيته ما ظنه بنابطه شجرة وثمود الذين جابوا صخره بالواد ربا عين ثمود ثمود قوم صالح عليه الصلاه والسلام الذين جابوا صخره بالواد يعني شتنا بارد ما ظن تنا ونيادو إن ونيادو شايدا ناف شايدا بخش خاني و من الجبال بيوتا فارحین اما هم اجنبو چی ها چهت کردن؟ نحت یعنی چی ها؟ آه کند کردن و خانی تو را چهت کردن و بری موازنش منی ها دول دو این ها وادی فمود منی ها دو این ها سر چی های و این ها ویر دو خانی ها چهت هر دژمنه دی پیغمبران صلی الله علیه و سلم ایمان این دندوی چی باشه کنه ده ادبه کی بونګون چونکی می پیش این غخانه چه کلیم ها انګل چو قدردانی منی نه انیا کو پیشونه لانگین موره ماکیدا ونیا انه خدمت یام بل انسان الله تعالی و عشتنا مودم ایمان نیه ذی الاوتاد و فرعون ذی الاوتاد یعنی صاحب القوه انا خدانه چه ده قوتو ده سرات کو زور آپو واتر همون اولیت وقتی چادرکی دادن، آسمان را خشونت کردند. دیپی مگریدن دوچیله بید بید بودی. آب آسمان را خشونت بیش نبود واتر. جا، فیرعنی چه کرد؟ منیا رابر علمنی جایشه که زور دار میه. منیا که سلطه دستسلطه وی چیله آدبو، قوادبو. لکی چادر بقواد نبود ونه، ویج جایشه وی و نیت دستسلطه وی گلکم قواد. اسم احتراب رابر علمنی منیا حس کریله وو باد چو الذين طغوا في البلاد أَوَنَا هَمَا چِي كَرْ؟ عادو ثمود و فرعون همَا خرابي كرر زي داروي كرر ظلم كرر ونيا كفر كرر شر كرر حمموشتا كرر ناف هار ايكي جي خودا و باجر فيها الفساد ونيا خرابي فساد شلي كرر؟ زور كر. فصب عليهم من رب العالمين شلي كرر؟ صب آه. خالي كرا سروا چه خالي كرا سرو. صوت عذاب، عذابك أزور، صوت كيا، دوره، ها صوت دوره، هذي نيدا، بو ونيا خورا برامي ونيا لين دور لينا دا، بس عذابك أزور، إينا خواري سرو، ونيا وياك كيش، وياك يب إيش، طب تدورك هل شرب كي، إن لقيم دايم، إن ربك لب المرصاد. بیشتر پیامبریسال الله علیه وسلم یا محمد رابیته ایچ تو وایل میرساد مراقبت است امکان آفرم میرساد اوجیه ونیا اوجیه ایچ بیشتری دوونیا امورا خواسته گیفت سه کاتو قلی چکاتو چون افت بیش ن اواچی ابت ناتارا آ ناتارا امر وسایل سه رب العالمینش یه همه کس گیفت وعمله هم وكذا كيدبيني يه قاله هاي ورجع قاماتجش شو ليكاد ده حسابه والله ما بره بده تهدي له جاف على رعايي ما هم مات كاد بيجيت إنا رب كلابيل إن مرصاد رب ربنا يقول شلون ودكاد وتبيني يه قالهم وهاي مني وكي مني باب بشتى كرهو كرهي شو يقعد خلت كاد مني باب بشتى أزت تبينم هو هقولته هاي يعني كيا هاتو تاها آه رجاف الليت كاد ما يعني دتا هيكه توسير فيش تجي باردوام بده شيء كم يتعقب بدأ هذا العالمين العادمين هو يجفن المرؤوفات كات مبيد خراب بيشتي إن ربك لا بالمرصاد إن رب أمويه اشترى اللي هقول همشته كأيه همشته كبيني نيا بس وقتها المرؤوفات كزلمات كات وخرابيات رعاني زي عداي بناءين او حكيم او إيش يا رزاع نيا أو هنجيد أو زند كات شم أصحابته حكمته فأما الإنسان إِذَا مبتلاه رَبُّهُ رب العالمين بجيب مرووف أكرّب بي امتحانك مبتلاه يعني امتحنه ربه فأكرمه رب العالمين هذا كمن عبدكم امتحانك مروفاكم امتحانك أبدا ولا من دية أكرمه يعني ما قدر هو ومن دولة من, من ده صلاته وأنا عمه من جلك نعمات جل فيقول ربي اكرمني ياف في بجد ربي من قادر ربي من بشتا من برندومن ن ن كلام ن ن اسم ن ن ن فيقول ربي ن ن ن ن من دومن. نا ن ن ن ن ن ن ن ن ن أما ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ولكن يجب ان يكون هناك ملفون اباء ويقولون هناك ملفون اباء ويقولون هناك ملفون هناك ملفون هناك ملفون هناك ملفون هناك ملفون هناك ملفون هناك ملفون شو بس يهونية هذا موجع ما بتلاهو أVEC يا متحام ما بعامل ده مادية تأكيد وصراط تأكيد وينيا لصحة تأكيد يا متحام وأما إذا ما بتلاه يعني هذا دليل قادر جداً يا أجمع روايتي جديد أبلغ عاملين بواري دايم ماله دايم وينيا على بيا خوش كي دليل الدنيا كلها بعاملين أبغى خوش تبى تقدر يا ما بعاملش تبى أما إذا ما بتلاهو أVEC يا متحام نكود شكراً بوتي مواصرين داني نوفمده كي ها سر باني بوفران سر بوفران مواصرين مشركة او الدجملاتية خودية بيان بنات خانو بيجان رب العالمي كرة كاها بيجان ايسا كرة خودية اوزير كرة خودية حاشا ونيا افانا رب العالمي نيا تشي كرين الدولمات كرين بس رب العالمي كيف بنوعت بالعكس غضب و لعنة الكلية كرين واما اذا ما ابتلاهو هكا رب العالمين عبدك يخوش امتحان كر فقدر عليه رزقه فقدر يعني فضيق عليه رزقه في جري امتحان كرب كي؟ اه, اه فقيرية كيم رصفية ناقوشية ومصيبتها فيقولوا دي كي بجيت غبي اهانني اغلب اشاري ويا دي ربي غبي امن ظلم من كر خرابين يدقل من كر كلام، الكرام وحاكم الابانية يعني نموت هل ممكن هكذا مثل ظلم و خاشه، ظلم و من تتكره و اوش رب العالمي وانيا چه بوتي؟ بوتي اذا مبتله و نا مالدان و قدر قرتنو وانيا بلندكرناه مرووی نشانه هنده اكا از قدر الله رب العالمي و نا فقیریش نشانه هنده اكا رب كيف منه نوعه تو از بالشر والخير فتنه تنه ابر العالميش نعم نبو امتحان كن جا رائب چه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 منين يا استاذك والله دوك ونيا من ايكي شويه نيشان دا هذا وشنا امتحان انت ها ناجح بو ونيا هادي سركه بن لا تكرمون بجد آموزه از دماغونیا که بحث مازن و بید کن. ونگ اولا چه دید کن؟ اولا نگویشن کن حمد الله رب العالمین عبد ناصر زمانیت از بخش من لواقمانه دائما. هر رب العالمین خیل ونیا و بشه دیگه که بحث ماستشون کن. آموزه از دماغون چه دو صرف نکن؟ تو کلمون الیتیم نه چه قاب پرنه وی اخو چه دو صرف کن؟ خدربعد نه نیا کور کریا تی می پیرا تا ربا امی گلا تیممادہ چے تی می تی نی نت قرمان ای دو گل جرا تیممادہ ہے اندے نیا دم رووے بسرمان نیا زائر خیرہ کو موازان تو چه رو کی کوہ تی مکی وا اه... خدا کرے چا خوب ده؟ نیا بس پیان بس ہوسن بھی دے سر سر تیمادہ ها؟ لا أقول لك لا لا لا لا هذه تقول دي وهي دل نرمي نرمي. نرمي دل نرمي بيت. هي رب العالمين بيت بي هذا كده هي <مثل> يا كي. يعني. كر. يعني كي كيف ولا تحظون على طعام المسكين. رب العالمين شو مكتششنا كان دي مالي. هيك من هالكلي وانا كان. ممكن أوه حظا يعني تو خونه آقای، او نبیج خالقیش. من یه بایک بیت الوئی دربرو، از کارت من عید دمکیه فکر کنی پنجله. از کرم نیفت بن. حسناوکم دی. نبیج مولو نزوم. معلومه کسی دنیا. نه فرقه تنه. و هم خونه آقای، التراث، اکلا لما التراث اولی بومریتی. راث من یه میراث، اولیت شدگت، هدجات مروری. که من باز بحثی وی عید شبه فوقها كأي كمرؤوب بمرئ بابا دايكه برايا ونيا ميركرا. أبعد ريكه كمال بمرؤوب بيت بيتة ورثام مرؤوبه ونيا جاب كرينة بيت فروتنة بيت هدية بيت ونيا ميراثه بيت مرؤوب صحناك ديكويا حلالا يا حراما ونيا شو اهتمامنا تبنا بس شريف بس كوم كات بخود أكلن لما يعني أكلن شيء أكلن تغذية يعني جلك مال دنيا شيء بخدو سأنا كده حلاله محرام نحوقها كميراث جات ملوزي ريكا ريكا ذيك الوك سويل ريكا واد جات ملوزي ماشدة حلال محرامها حلالها حلالا بس أذا نبز بعس ميراثي هاك ميراثي مرف بك بيدا داس أخذو حرام منيح ظلمين حوش كيب كي هاي كي أبي هل حرامه ينحر ريكا كوديها كمال تنقون او مالا سينجو ينقون اكلا كثيرا ولا تنظرون اليه اهو حلال ام حرام صحنا كان يقول حلال ام حرام بس حرواكرنا و وتحبون المال حبا جما نقو مال الدنيا يه زير و زيب و عرب و خوش بيت خوش مالا نقو خوج كوز كتشه غلق وزو نهي مال اكريو يهب نحن ما هو بس حبي خوش بيان بيها طبيعيه بس حبا كثيرا حبا جم يعني حبا كثيرا طب اخوش بيونه كازو خوش جوان مال بنيه ومرق كرنيه ذي عباده قدينه يعني دينينا خدانه صار مش حرام فكره اهانج وياك يا للناس من الشهوات من النساء والبنينه من يعني ما وتنا جوان كرنا رب العالمين وني أبا الجوان كريم الشيرين كن بعدنا مروفي وني بي. بس نبي الخوش بينه كتو ديني خديتي لي تشتكي حرام لكن هن جاوا الخوش بين دي حرامي بي. كل حرب العالم بيجت ويجت حالة محتمل قدره وانا ناقرا يأتي من خانه ندا ندا فقيره ونيا. مالي صحنا حلاله وحرامة. حجوانا مواليا، حجوانا كازويا، وما يتحدث عنه، فتر تر دين خوده و عبادته و عبادته و عبادته دائن الله، همه بشتن، همه يتخلتن. كنج جزانا كنجا تخلتن، كنجا دي شمان بنواه، كده دكت الارض ده، كم دكتن. و اخت عرض شلوه هات؟ هاته هجاندن. هجاندن هاته هاته؟ هاته هجاندنه هاته؟ نبتونت. هاته هاته هاته، هاته هاته، هاته راز کرن. نه ترى فيها وجن وله انتا یعنی ارد رجا قیمتی همه در چلی هیت؟ همه در راز بید در حجان دن و نیم و پشتنگی در چلی هیت در راز بید نه چیا تی دانه نه دون تی دانه نه خاریاتی تی دانه نه بلندی تی دانه چوش تی نه نبیاتی دانه چوش تی دانی در چلی هیت او دنیا و نیا عد هجی و حل هنجي ربيتك به يا محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم وجا ربك ابجا اتيها فالماضي ونيا. آه فليم. معنوي بتيها. بابو بتيها بجا. ها؟ آه فليم. شو هي هذه شيء من؟ شو شكلها؟ هم كيه شيء من؟ شو شكل الدفين ده نانيا؟ نيا. تأكيد أفسدت شيء من بعند رب العالمين ونيا عبر عنها بالماضي. شكوتي؟ إيكا وجاء ربك والملك يعني رب العالمين دي هيت دي هيتا ساحة محشره لحكم ما بين عبدالقلق الحساب دي هيتا أباش كل صفات رب العالمين يا, يا رب العالمين دي هيتا كيري؟ وجاء ربك مجيء الله إلى ساحة الحشر أباش إيكا صفات فعلية ده رب العالمين يتبع ما إيمان بهي كيف يجيء؟ أبسؤالك يا إيمان إيشتوفت؟ أبعم نظارك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 یا رئیزه دیه اکادیایی داد اکادیایی داد و نیا همو دهان و نیا ویهاتی الآثار دهاتی بجید د رخشایت خالقی خرده شی کن دیگر نه همو استاد ها مشهور دار همو و آب دیه رخشایت خالقی شی ترس که دنیای دنیا وقتی منو استادیه که شورتا و آسایشونی هم شد راهشان روی میروه چیته؟ دنیا ترس می‌دونی؟ ترس چیه دنیا؟ کس نمیشه خالد بکار کس نمیشه منیا شرکه مخالف قانون بکار. دوباره که اگر راهشان میروی چه بدن؟ ملایکه بدن دنیا. ترس گلگل کامازان دی چیه بی؟ دوباره کس چجور از راچ نکرد؟ آه از را خلبی نکرد. اوه آیتالله رحمان دشت بیشتر بحث میکرد. فن لا تنفدونه ويا يعني والناس إنشلابين يع. يع. ناس الرافين وخلاص من ويا رجنيع إيه مش من اللي وخلاص كم رافين وخلاص وجاء يومئذ بجهنماء تجلس لأن ناس صاح مشر لا جهنميا الله عليه وسلم بيجي ويا يوتاب جهنما يوم القيامة لها سبعون الف زمانين. هفتي هزار زنجيلة كبه مع كل زمام من سبعون الف ملكين هزنجيلة كيش كي هزار كيش هزار ملايكات الكيش يعني او دي اينا واو اختي ايناش عالم حمودة كي لهاد او تلسك وقلق وقلق ومعظم ايك الواما وقفت قلق وناخش اصال اهلو داتين يعني اصال ملوبيا دي هيد صاحا حشري كل أمة جافية أموش ندي بينهم، منزاكيمات، منزاكيمات يعني أموش ندي عليهن، أما يقول هنا كيري. هنا وقت, وقت يوم يتذكر وقت يافش من ها عهد هموها تراستن رباعی هاتا سهام حشر ملاکات هاتا مجهم اینا هنگی مروی دشیل کرد دیروییه تا. یا هنگی دوست فزی من ایمان اینا, بو. من اینا بو. بود فزی باوری اینا بود فزی او شد قدر به آمری بود وند سال الله سمت راست اینا و در بود چنگ هنگی دشیل کرد همش دی بینی ملاکات رو جهنم بینی یا هم بنى بس انتي تشمله نوحك فايده نوحك انا عبانه انا لو ذكرا يعني فايده لقد مضى وقت الذكرى وحتى بيروت نذير في شمو بنى في وقتها وقت في بيت jo fayda mervinad ka wery biram mervi beta ban na un jo annala wit is the best idea in world wa kera biru ya duniya hai ye biram mervi duniya do wa dimrvi ko imaan ya duniya mervi bo khuda tawab karwa kam mervi imaan darvit kyunki ha masal uss liye teh jahan ki kehti the kan بیروید تا وایش تا خدا گوییه پیامبری گوییه ملوکی نصیحت کردی این دبیرایی دین خداه تا عمل صالح دیه تا بیروید دلواش دنیه تا. ولی چیو یعنی چیو؟ چون که رب العالمین گرایش دی مبشر آری نی شما نده بسی و مبودی نه یه گویی آلله دین منونه بلا غایبی. توی ایمانف ش بینم غایبه غایبه آویش تا و خدا و پیامبر عقل ما و he is used to add wounds to those with his wisdom he started getting the wisdom of the most wisdom to explain why they're holy and he is Napoleon disappointing and you are taking mother comered the part of the world the earliest is contained if it does it in front of you this religion in the dark this religion in the dark what can the left دنيا ده هم روان افتاد جوينت من, من ايمان انو دنيا اذا خالد بون تشوف فوادم رضوان يعني رمضان مش ان له ذكره ما تشوف من الدنيا اذا الذين امنون بالغيب ايه من الله واسم هذا من هي يعني عوية عمي و بومقوتية بس دو ماتشعب كاد من تخلق كده ايمان اكبينين يانده أجل دي احل خوبك بناكي و ها به النكاتي ماني دي احل خوبك بناكي و لازم مادم امنبنين ام ايمان اكبينين اخل ما نابريد ام ايمان اكبينين اوانا ايمام چن يا؟ ايمام غيبين يا هنگ دي چه كان؟ هنگ دي بشمان نهنگ دي بشمان بنو سرفو اخفنانا سرفو اعقيدلن وانا لهو الذكران ب ولا تحين حين مناصمني أول وقت شلوتي لتشوي هذا رب عمني بتم الدنيا ده يقولود اتشبعي المروف أفهمرو بهو يا ليتني قدمت لحياتي لي بيجت خزي من شكره قدمته من شتاك بيش خدا بخوريت له بوكيرة آ بجيانه هو ناي يعني من الدنيا ده بخشول كرتو ناي حياتي ناي عسى حياةي بس كيرة، بس آخرتها بحاشتها، تجد. من مني أشتاق بخوب، وجي أنا أخوي حقيقي أو غير فريقك، يعني الدنيا من عمل كربو، خبوا غير كربو، شن كحياة تدرس يو الكيرة، آه يوم روجة قيامته. هني ده اعترافك ده مني أقول الدنيا، شو حياة وشو جينية؟ نكيرة جينياتي ده هاي، آه، شن كهرب مرؤوفة كي بمرد في الله عليه وسلم، هكمل رؤفة كواجه بيد. دی بود در که کتاب کردن لکیره، حال باحش دی بشه چی؟ و برجا کاملا شیب می‌دهد. و چیزی دی بوده تا بودن در که که جهنم می‌شه. خراب بس تعمیل صنعت کرد. تشویب باش کرد. ربوعالمین رحم تدبیر سبب می‌گم از صنعت بدلیه طبعا اون داره دیت هفده است. دیش تو چه لحیت؟ دیش تو کی فویده؟ به شکریمی ربوعالمین کسال خرابش در که که جهنم می‌دهد اسروجا اوبیتاتیا مدیچی درا ایل و دیو در کی کی رجب کنه وای بهشت میزنه هن جیت ابو نیا که تعملی سوره کربوت ایمان اینا بوده شروع باش کرد هن جیت ابو بس تا شویت یه رازی نبوی بیچ دیه خودی بود یه پیامبری بود تا الله علیه و سلم تا قال عقله کو که ایمان بین این میگه چه خنوا بهش میگه اما جیتو اجاود کی هنگی چی بجی ليبجيت يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي وبرينجش هذا وقتك يا بدنية دبجد خزيم اشتاكربو هو في على درس اواو تيردا ونافحش له يا ورجاني يا مادة شو كأبه تاتا أما ما الله يموت فيها ولا يحيا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها نشوف جين تيرانيا هنجد بيشامام بده هنجد همود اعترافك عنك جينا درس اوكر يا أو اول روزهای قیامتی اول نوبه حشره، آوژین و حیات و دنیا و بیش نه، دنیا خوشی اول وریدم. اما دنیا چت دنیا. و همونو دبیش ما بنفرسه نه دکتر نکریم، کار عمل صانع نکریم. اونو بسیار ما دنیا تو دنیای دا، دنیا همه روزه که نسخه عمل دکتریم. به حیاتی که، بچینه هوادرسیم. نه کارتو تدابجیم. دنیا ملوی باش کریم. میاد چیزی دویه حیات داری، ویژه داری ونیا، گرگ جرال داریم ونیا، آو آخفرنیت هایی دورو استورام ونیا، و نزاعچی ونیا، یعنی آف اونا پیچیده تره. صحبت. آن ساز پیصاب و پیچین حس کنیم ونیا، ما جین دویه تو ونیا، محس کنیم ونیا، جیانه کخوش بین، جیانه خوش کردنیا. دنیا. اون دنیا ای دنیا. جیانه خوش، آو عیب آداتا ونیا، آم رفت کرد، آو پیش خدا فرد کرد، آو هممو فهذا مو بس الله سلام ونيا في الدن، تكون في الدنيا، لأنك غريب أو عابر سليلي. بو، في الدنيا اللي بي غريب، در واحد 5 کی نوشته برا ما ریکا کودی را بردی؟ ازیبشونه مثلاً امتیام سام ایبشته برا بچین توپان بکنی ساعتی که ایبشته برا بچین آنیا که لونچو خونه بگیره که قمریو بگیرن. نه چی دار بروند اینجا؟ چون کیویشته کودی را بردی؟ یه آمریکایی سام واسه میگویدیم از دنیایی که تو بند آن لب اهتمام آنگو گرینگی آنگو بکری بی؟ آن دوروجا خیلی متوجهشوندیم که حیات و یه زینه درستی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 وحتى 400 فنان أو أهل جعلمة جريدات كسر جراحه نهاة يا جريدان يعني جريدانك قلقة دستو بي وقل حافكته وانيا دستو اب عفقوها وقل بيتوها مشرتين هم تينا في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ها يعني هفتى جازوتها ودرج بزنجينا بتنا جريدان بتين عذب داريشو وانيا زنجيرا كا وانيا آسن بيتو ومنافو آغري دا بي دا هاي صور بيتا وانيا من رفقية عذب دار وده مالي يا اياتو هالنفسو المطمئنة مش ديني ديمايكا العالمين باش رب العالمين ونيا دي دي هو او ووقتي تشنهات قابلية ووقتي رجاء قيامته يا اياتو هم نفسو المطمئنة اذا هردس بيكا رح كيشانه چه بيجنه بيجنه كي بيجنه مروف ايمان دار عمل صالح كي اذا سر حسن خاتمه چوي بيجنه اي نفسا چه المطمئنة يعني اوه همو قابل دلوي دلوي مروفيرا حد ببچه عبادت رب العالميني نواجه رجاء برناي ورمزانه قيام الليلة ذكر رب العالميني وقت جونا حاكر بنا في سويت جالف طنجبو جالف بيناقوشو، فين هم خوش يوميت هند جابو، وأختي بأمري جا با يا رب العالمين يناكلو، أخرج كيم جونا حكر او ونья أخرج عيداويبو، هذا نفس الشيء أبوه، نفس المطعميننا، آه نفس المطعميننا او نفس عوا، هم خوشي وكيف ويت شدة يا رب العالمين ال مدير كنا جونا أفاجده كيف يجني رجع قيامتي؟ ارجعي إلى ربكي ويجني هارف لوليكي هارف لولي ربي أخو وني أولي تشيكي أولي عبادة دنيت الشرين كلي أولي دون أحبال ديت الرشكي هارف لوليو وني تا قدركي غالكي موازنة هاي لوليوي وجيكي جلك يقوش يا هاي لولي ربي أخو راضية يعني تو راضي بوجتي يا رب العالمين دهتا بتحوزر كلي مرضية وني أتا جيكي يا رب العالمين العالم أو شيء فادخلي في عبادي، ما بعالي من رجاء قيامتي دبيشتة، هرت ناف عبدت من ده، يعني هرت جالوا عبدت من مد عبد باش، فولئيك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني إذا جالبشتة هرت جالفون ده، يعني عم برا رازدوا يا شهيدا أمرو بصالح، فادخلي جنتي، وهرت كده، وهرت ناف ليه بحاشتة ده، أو من شيكري. و افس خدا رجب نبود بشریه رب العالمین و نه به حش توجه چکی؟ وی بخود دست کوه چه کلی و نه خدا رجب نبود کیا؟ نه بشریه رب العالمین و نه چیه که چکی دست کوه حافظ کی پسر وات کلی و نه وقتی و نه من آب دست تو چکی؟ یعنی تحوش تبی. بعد رب العالمیش به حش دست کوه چکی بکی؟ وی کسی آبی رب العالمین کرد. قطعا مهمان و کسبقت آبی در آشناییش نبا. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. راخي دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير حبيب محمد.